بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين قوله تعالى وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أي يطهّرهم من الذنوب وهذا قول وقيل المراد هنا هل ابتلاء والاختبار وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أي ليبتلى ويختبر الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فَالْتَمْحِيصُ الصِّرَابِ تَفْسِيرَينَ في الآية فقيل بمعنى الابتلاء والاختبار وقيل بمعنى التطهير من الذنوب وليطهر الله الذين آمنوا هذا الابتلاء الذي حصل لكم أو هذا المس مس القرح لكم في أحد ليطهركم من الذنوب طهركم مما يحصل منكم من الخطايا هذا تمحيص الطهير وغير المقصود ليمحص الله أي ليبتني الله فالمقصود الابتلاء والاختبار وكله صحيح والتمحيس يأتي بمعنى التطهير يأتي بمعنى الابتلاء فهذا ابتلاء من الله جل وعلا وهذا تطهير للذنوب وكفارة لكم الحاصل أن ما يحصل بالمؤمن ويحصل عليه فيه خير له إن صبر واحتسب ذلك الحاصل عليه ففيه خير عظيم وعوائد جميلة عليه ولكن الشأن هو الصبر والإحساب حتى تحصل له هذه العوائد الطيبة أما أنه يتسخط لأغدال الله وما يحصل له ولماذا حصل لي كذا وأنا يا رب صلي وأنا يا رب صوم وأنا أفعل ليش كذا حصل لي هذا ما يصلح هذا لا يصلح, يصلح لابد من التسليم فلا يقوم الإسلام إلا على قدم التسليم لأغدال الله سبحانه وتعالى فلا بد للمسلم أن يسلم لقدر الله وما يحصل عليه من نوائب الحياة، وسقتك، ضجرك ما ينفعك، ولا يقدم ولا يؤخر، غير أنه يزيدك يزيد ألم، غير أنه يزيدك ألاماً وحسرة وتعب ومرض، وربما تصاب بالأمراض بسبب هذا تسخط الألم التي تحصل لك الأحزان الأشياء تصاب بالأمراض. التي ربما تفتق بك وتهلكك بعد ذلك كم من شخص ما تحمل الصدمة وما قال كما أرشد الله إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنما الصبر عند الصدمة الأونى فلو عمل بهذا الإرشاد الإله والنبوي لحصل خير كثير له ولكن لا زاد على نفسه ما يراكم عليه الضر بهذا التضجر من أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذا يا أخوان يحتاج صبر، هذا يحتاج صبر، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن شخص يصبر عند الصدمة الأولى، هذا توفيق يحصل موت ولد فقد حبيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. هذا قلما يوفق الشخص في هذا الموطن ولا سيما عند الصدمات الكبار عند الصدمات الكبار قلما تجد من يوفق أو يوفق لهذا قلما تجد من يوفق كل أمر يحتاج قوة إيمان الذي عنده قوة إيمان هذا تجده مثل هذه المواطن ويحتسب ويظهر ما عنده من الخير الناس يظهر ما عنده يعلم الناس يعلم الناس أن هذا رجل صالح قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق ال... أن, يطهر... أن يطهرهم من الذنوب وتفسير آخر من هذا تفسير أن يطهرهم من الذنوب ليمحص تفسير التمحيص للتطهير تفسير آخر مم. ما عندك جواب أحمد ما عنده جواب أحمد ليمحص الله عبد الله ما عنده جواب ينظر إيش يقول عبد الرحمن يوم حصموا تفسير آخر أنت يا عبد الله أنت ليش تشردون آه آه نعم أحسن ته بمعنى الابتلاء والافتقار ونيوم حصائي اختبر ويبتلي انتبهوا تفسير الإمام البغوي سهل تفسير معاني أليفسر الكلمة ومعناها؟ قال ويمحق الكافرين يفنيهم يفنيهم أو يفنيهم ويهلكهم وهذا تفسير المحق ويمحق الكافرين أي يفني الكافرين ويهلك الكافرين فالمؤمنون مطهرون من الذنوب بما يحصل لهم والكافرون هؤلاء ما يحصل لهم من نوائب الحياه هذه وما يحصل لهم من هذه الأمور التي يبتن الله سبحانه وتعالى العباد أجمع هذا لهلاك الكافرين وعذاب الله أشهد عليه في الآخرة فإذا المؤمن على خير حتى ولو نزل بك ما نزل أنت على خير أن يفنيهم ويهلكهم معناه أنهم إن قتلوكم فهو تطهير لكم وإن قتلتموهم فهو محقهم واستئصالهم قوله تعانى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أي أحسبتم فتكون أم هنا حرف استفهام وأم عند بعض النحاء تأتي الاستفهام تأتني الاستفهام فتقدر بالهمزة وهي أم المنقطعة ومنهم من يقدرها بالهمزة وبل أم المنقطعة أي بل أحسبتم هذا إضراب وهذا كلام مستأنف، كلام استئنافي لبيان ما ذكر من التمييز. فقال الله: أم حسبتم أي بل أحسبتم وعلى تقدير المصنف وهو عند جماعة من النحاة أن تقدر من همزة أحسبتم أن تدخل الجنة وما في ابتلاء ونختبار هذا ما يكون لابد من ابتلاء ومن اختبار حتى يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. فإذا أم المنقطعات تقدر ببل والهمزة أو بالهمزة فقط وفي بعض المواضع لا يسمح تقدير الهمزة بل يتعين تقدير بل كما نص على ذلك النحاة مواضع كثيرة تقدر ببل والهمزة وأحيانا إذا وجد استفهام معها فإنها لا تقدر إلا ببل فقط قال أم حسبتم أي أحسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله أي ولم يعلم الله فما يعرب ولما على هذا التفسير أم حسبتم أي أحسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله أي ولم يعلم الله فما يعرب ولما يعلم الله على هذا التفسير عند من ما هي لما هنا <سؤال> لما هي يسلفها منها الله نعم جازم معنى لم ولما يعلم الله أي لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلموا الصابرين فهي حرف جزم ونفي وقلب بمعنى لم لما أحسن إليك أي لم أحسن إليك لما آتك أي لم آتك فهي بمعنى لم وإذا دخلت عليها الهمزة أفادت الإثبات ألم أحسن إليك أي أحسنت إليك كلم إذا دخلت عليه لامز فهي هنا حرف نفي وجزم قلب لذلك الإمام يقول ولم يعلم الله أي حسبتم تدخل الجنة وما علم الله منكم الصادر والكالب والمقصود بالعلم هو العلم المنفي هذا هذا العلم المنفي ولم يعلم الله الذي نجاهد منكم ما هو العلم المنفي هذا علم الظهور أحسنته أي لم يظهر منكم الإيمان والجهاد في سبيل الله والصبر ولما يعلم الله إلى الآن لم يحصل منكم شيء من ذلك والله عالم بمن الذي سيجاهد ومن الذي سيصبر ومن سيكون على خلاف هذا فالمقصود بالعلم المنفي هنا علم الظهور أو بمعنى ولما يعلم أي لم ير الله لم ير الله الذين جاهدوا منكم ويرى الصابرين فهو إما يفسر بنفي علم الظهور أو يكون المقصود في الرؤية أي لم ير الله يعلم معنى يرى كله تفسير صحيح تقدم الكلام على هذا وهذه من شبه من يقول إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها وهذا قفر وردة قال رحمه الله أن تدخل الجنة ولما يعلم الله أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لماذا نصب الفعل ويعلم الصابرين ما فيه ناصب ولا شيء عندنا هنا ما فيه ناصب الظاهر الله لا شيء من هذا لماذا نصب ويعلم لماذا لم يقل ويعلم ويعلم الصابرين مجزوم معطوف على مجزوم ولما يعلم الله وإنما قال ويعلم الصابرين عند من لا ها الأخلاك ها منصوب ايش اسف ما فهمته، كانك ما يجب عطف قال منصوب العطف منصوب محذوف ايش المحذوف ها ايش المحذوف هذا ما سمعته جيدا لا ما ننصب بأن مضمرة بعد النفي هذا موجود في الأجرمية مردع ودعوا وانهى وسلوا عرض لحظهم واتمنى كذلك كذا قد كمل فالفعل ينصب بأن مضمرة بعد الوا والفاء المسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل هذا في الأجرمية موجود في يمر معكم في غيرها ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فالواو هنا واو المعية ويعاطبه والفعل منصوب بعدها بأن مضمره وهي مسبوقة بنفي ولما يعلم الله قال ويعلم الصابرين منصوب بأن مضمره وجوبا بعد الواو المسبوقة بنفي وهذا تقدم معكم في الأجرمية فتحوا أن الفاء والواو ينصب ما بعدهما إذا سوي قتاب في محض أو طلب بالفعل قال رحمه الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد آيات مختصرة هنا في التفسير ما توسع فيها رحمه الله أخذنا آيتين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وعلمنا معنى التمحيص ومعنى المحق فما معنى التمحيص وما معنى المحق تمحيص معنى الاختبار و الابتلاء التطهير أحسن دول المحق الفناء والهلاك يمحق الكافرين يفنيهم ويهلكهم أحسن أم حسبتم ما معنى أم حسبتم أم حسبتم أي أحسبتم أحسن هذا فأم هنا حرف بمعنى الهمزة أي أحسبتم ويجوز أن تقدر بالهمزة وتقدر ببل أيضا بل أحسبتم أحسنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما معنا ولما يعلم الله ولم يعلم الله ولما يعلم لا أي لم يعلم الله والمن في هنا العلم هو علم الظهور أحسنته قال لماذا أكثر النحو من ذكر الزيد في عدة مرات إن شاء الله إذا التقيت في سيبويه سأله ليش أنتم على زيد هذا فأنا ما أدري فلذلك قال خلي زيد زيدا شأنه حيث ما شاء يذهبوا تعبون النحاق فهم عمل زيد قالوا عمر جاء زيد وجاء عمر لا إلى النحو جئتكم ولا ولا فيه أرغب لا ولا فيه أرغب خلي زيدا شأنه حيث ما شاء يذهبوا هذا انتبه هذا مو صحيح هو قمعنا حنغت بعض اهل العلم على حلقه بعض اهل العلم وراهم يدرسون النحو قال لهم لا إلى النحو جئت لشيء اخر انا ما جئت للنحو وعربي يتكلم بالسريقه هذا الذي قال هذا عربي يتكلم بالسريقه فكان يأتي إلى بعض النحوه وهو يدرس فقال ما جئتكم إلى النحو جئت لأمر آخر تركونا من زيد ومن عمر حيث ما شاء يذهب جاء زيد ذهب زيد وهذا هو المقصد وليس التزهيد بالنحو فإنه لا يجوز التزهيد بالنحو حرام التزهيد بالنحو حرام لأن به يصل الشخص إلى معرفة كتاب الله إلى معرفة كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فله غاية محمودة فالتزهيد به خطأ ويعتبر محرما تزيد في اللغة العربية لأنها لغة القرآن ومن اللغة العربية هذا النحو تعلم النحو لأن تضبط القاعد وهكذا أيضا تربط المعاني تربط الكلام فما أدري ما هو السبب في الإكتار من ضرب الأمذن بزيد فنعل زيد الخفيف خفيف لفظ خفيف زيد هند فأكثروا منه فمن وجد علة لهذا سهل من باب العلم يعني نستفيد من باب هضول العلم لا بس أنا نستفيد ما هي العلم من إكثار النحاء في الأمثلة بالزيد وعمر وهند فلعل خفة الألفاظ وجد مصادفة والنحاك كما يقول ابن مالك رحمه الله يقلد بعضهم بعضا في الأمثلة يقلد بعضهم بعضا فالمثال الذي مثل به المتقدم المتاخرون كلهم قال فلان قال هو نفس المثال يضربون به فلعله أيضا من هذا الباب يكون مثل به سبويه ومن تقدم من أهل العلم فتوارده النحا وتتابع عليه النحات المتأخرون لأن النحا في المثال يقول ابن مالك يقلد بعضهم بعضا فهذا أيضا ممكن أن تكون علا أخرى أنه مثل به المتقدم فجرى عليه المتأخر في التمثيل قال هل في دماج حصل أو ظهر الصادق من الكاذب لا شك ظهر جراسيس أيضا من ليس في دماج خرج منه ما خرج من الكلام الذي يضره فظهر الصادق من الكاذب وظهر المتربص والشامت وظهر المحب وذووا المواقف الجميلة الطيبة، وهم خارج دماج من بلاد الأخرى ربما ظهرت لهم مواقف جميلة ومحبة للدين الله سبحانه وتعالى وغيرة على الدين، ورحمة بالمؤمنين، وظهر الجفاء، وأصحاب الغلبة، وأصحاب الحسد والشماتة، فالحاق أنه أضحت ناس كثير بفتن أهل دماج. وإلى الآن وهم في الفضيحة والتاريخ يسجل وما يرحم تاريخ سجل كل سجل يسجل للتاريخ سيئة رب ربما يلعنون هؤلاء يقول هذه مواقف مخزيه مع الرافضة وقف فلان سنت كذا في كذا وقال كذا وكلامه كذا مدون عليكم وصطروا يلعنون الأجياء اللي ستأتي أن موقف مخزي لكن هؤلاء الآن في واقعنا لأن ما فهموا ما فقهوا هذا المواقف الصيئة تجدهم يتعاطفون مع هؤلاء الأشرار، مواقف سيئة مخزية جدا مع الرافضة، ودفاع عن الرافضة، دفاع وأن دماءهم لا تستحل، وأن دماءهم زكية، وأن هذه فتنة حرب الرافضة فتنا، ولا حرب من الذي هو صواب بعده؟ إيش حرب من يكون صاد؟ رافضة اليهود شيء واحد، هم نبتت اليهود، وبذرت اليهود. وزعيمهم يهودي عبد الله بن سبأ زعيم الرافضة يهودي عبد الله بن سبأ هو مؤسس الرفض وبعدها تجد مثل هذه المواقف وتجد من يتعاطف معها والله لو في عاد أحمد بن حنبل ما رحمهم الله والله لهجرهم وأمر بهجرهم هؤلاء أصحاب المواقف هذه لهجرهم وأمر بهجرهم كما هجر أُناخ الذين وقفوا ربما كما تعلمون تقية فقط ولهم مندوحة في بعض المواقف مع ذلك أمر بهجرهم وتكلم فيهم بشدة تجد من يميع القضايا في هذا الزمان قضايا عظيمة تجد يمجعها وأن الأمر سهل يشفعل ما يفعل شيء وأخوك لازال أخوك, لازال أخوك لازال أخار فنسأل الله العافية حق أنها مواقف مخزية وتجد من يميعها في هذا الزمان انظروا كيف أحمد وقف مع أولئك الذين خذلوه خذلوه خذل الإسلام يراهم خذل الإسلام بمواقفهم يراهم مع أن بعضهم ربما يخاف على نفسه ما يستطيع يتكلم ويعتقد ما يعتقد أحمد يعتقد ما يعتقد أحمد فيهم أو في المسألة التي انبار لها الإمام أحمد لكن ما يستطيع يتكلم وله ربما عذر عند الله سبحانه وتعالى ومع ذلك أحمد تكلم فيه يحتاج مساندة في ذلك الوقت وما في أحد خدل الأحمد من العمة ما في أحد قال انت ايش ما لك مشدد شدد ولا ليش تبغي بهذا ارفق بنفسك انت الحمد لله في ساعة ليش تقف هذا الموقف ما في أحدا بل شكروا على موقفه واعتذروا عن ضعفهم واعتذروا عن ضعفهم قالوا مصطعنا مصطع بسطع أحمد لو ضربت وصوت لا صغطه اعتذروا عن ضعفهم قال ما حكم المقول التالي الكذب لرسول الله جائز ولكذب على رسول الله حرام هذه المقولة بعض أهل الأهواء لما أنكر عليهم العلماء هذا الكذب قالوا نحن نكذب لرسول الله وما نكذب عليه وهذا باطل فلا يجوز الكذب من قال ما لم أقول أو الحديث يخوان فهو أحد الكاذبيني من قال علي ما لم أقل فهو أحد الكاذبيني في بعض فلتبوى مقعده من النار من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار يرى أنه كذب نعم أحسنت من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وهذا يرى أنه كذب ومع ذلك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الكذب لرسولنا جائز الحرام هو على رسولنا هذا قول لبعض المبتدعة فإياك أن تسلق سبيلهم وأنكر عليهم أهل العلم أن الكلب حرام سواء كان له أو عليه وهذا الذي تزعم أن له معناه تلصق هذا الشيء بدين الله سبحانه وتعالى وهو ليس من دين الله تلصق هذا الأمر الذي تزعم أنه لرسول الله أنه من دين الله وما أنزل الله به سلطانا وتجعلهم من دين الله والناس يعبد الله بهذه الحجة الواهية الشيطانية أنه نكلم لرسول الله تجعلهم يعبدونه جل وعلا بأشياء ما شرعها لا في كتابه لا على نساء النبي بحجة نكذب لرسول الله فالكذب على رسول الله كبيرة من كبائر سوى زعمت له أو عليه قال هناك علا ذكرها بعضهم أنهم ذكروه لأنه ذكر في القرآن وهو من غير الأنبياء وهي في قول تعالى ولما قضى سيد منها وطرى الله أعلم يقول الأخب بعضهم ذكر هذه العنة أنه ذكره القرآن فذكر من غير الأنبياء ذكر لغمان من غير الأنبياء فلماذا لم يلتزم لغمان ولماذا لم يلتزم الخضر لكن الخضر مرصر بها باسمه لكن نقمان صلح باسمه غير نبي فلم يلتزموا نقمان وإنما التزموا زيد الله علم ما هي العلا إلهنا سبحانه الله لله الله وحمد, الله وحمد, الله وحمد, الله وحمد الله